من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أنوالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم, فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم lakin wa khu kan laki khabu wa